بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة قال شيخ الإسلام شيخ الإسلام ابن ثانية رحمه الله يقول وقد نقل في منسك المروزي يا بالزين على فكرة مش بالزال عن أحمد دعاء فيه سؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا النقل عن إمام أحمد رحمه الله في سؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم قد يخرج يقول قد يخرج على إحدى الروايتين عنه في جواز القسم به يعني قال ده تابع للرواية دي وهو رجح ضعف الرواية وضعف المذهب ده قبل ذلك وهو خلاف قول جماهير أهل العلم فيكون قولا مرجوحا أحمد احمد ايضا ده الوجه الاول يقول اكثر العلماء على النهي في الامرين السؤال به وفي القسم ولا ريب ان له ان له عند الله الجاه العظيم كما قال تعالى في حق موسى وعيسى عليهم السلام ممكن لهم مقصود بها الانبياء والصالحين كما قالت تعالى في حق موسى وعيسى عليهما السلام وقد وكان عند الله وجيها وقال وجيها ومن المقربين وقد تقدم ذكر ذلك لكن ما لهم عند الله من المنازل والدرجات أمر يعود نفعه إليهم ونحن ننتفع من ذلك باتباعنا لاتباعنا لهم ومحبتنا لهم فإذا توسلنا إلى الله تعالى بإيماننا بنبيه ومحبته وموالاته واتباع سنته فهذا, فهذا من اعظم الوشايد عشان تكون ان هذا احد التوجيهات في كلام الامام احمد رحمه الله الى نقل المنقول على امام احمد السؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم هل هو توسل به بذاته او توسل بمحبته واتباعه او هو قسب به على الله عز وجل فهذا احد احتمالات هذا الكلام يحتمل احد هذه الاحتمالات اصحها واحسنها انه محمول على السؤال بحب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه والايمان به وان كان خلاف الظاهر من الظاهر المنقول عن الامام احمد لكن اقصاه ان هذا بعد ذلك بعد ثبوته وحمله على معنى التوسل به صلى الله عليه وسلم ان يقال هذا مذهب احمد رحمه الله او رواية عنه وقد نقل عن غيره من العلماء المنع من ذلك كما هو مذهب ابي حنيفة واذا اختلف العلماء لازم الترجيح بالدليل ولكن اقصى ما يقال فيها انه يسوه فيها الخلاف لانه اذا نقل عن امام احمد شيء من ذلك فقال احد بظاهره وكثير من الحنابلة يقول بظاهره فعلا كابن قدامة في المغني يذكر في ما يقال عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارته الدعاء فيه توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم جئتك متوسلا بك إلى ربي في حديث قالوا نص صيغة القصة المشهورة قصة العدبي الذي رأى الأعراضية يقول عند القبر هذا الكلام فكثير من الحنابلة وكذا الشافعية وغير وغير وغيرهم يقول بزواج التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم نقول إذن ثبت عن غيرهم الخلاف فالمسألة فيها خلاف في هذا النوع فقط ليس في النوع الذي فيه سؤال الأبوات مباشرة قضاء الحاجات ولا حتى سؤالهم الدعاء فإن هذا ليس منقولا عن السلف اقصى ما ينقل عن السلف في ذلك السؤال بالنبي أسألك بنبي فهذا الذي قد يحمله البعض على ظاهره من أنه سؤال بالذات وقد يؤول بأنه سؤال بالمحبة والإيمان والاتباع وهذا هو الصحيح لكن يبقى أن الاجتهاد في المنقول عن العلماء من ذلك والاجتهاد في فهم النص الوارد وهو حديث الاعمى لا يمنع الترجيح في المسألة ونحن نثبت أن الخلاف في مسألة التوسل بالحق والجاه والذات خلاف سائغ ولكن الراجح المنع منه لأن السؤال ينبغي أن التوسل بشيء ينبغي أن يكون بشيء له أثر في إجابة الدعاء طيب من هو ذا اللي بنقوله برضو ما قالش ماشي الامام احمد اتنقل عنه دعاء يمكن ان يحمل على ذلك ويمكن ان يحمل على معنى تاني ان هو اسألك بنبيك يعني بحب لنبيك هو ما قيدهاش لي ربما لانه كان يرى ان هذا امر واضح زي ما قال عمر اللهم ان كنا نتوسل اليك بنبيك ما احنا قلنا المقصود بها بايه بدعاء نبيك فده ليه ما الهاش هتقول لي انها واضحة وانه كان معلومة فلما يقول الامام احمد ليه ما الهاش ان هو بحبي لنبيك ما قيدهاش لي؟ هنقول لي انه هو يعلم انها معلومة وان التوسل بالذات لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد انما ورد حديث الاعمى وهو حديث في التوجه الى الله بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن كما ذكرنا بنثبت الخلاف المسألة ولكن هل وجود الخلاف يمنع الترجيح ونقول ان الراجح المنع من ذلك حتى ولو كان الامام احمد قد قاله على غيره يبقى كلام الامام احمد اول حاجه نقول هو محتمل لتوجيه وهو انه يقصد حبي لنبيك ايماني بنبيك فهذا يكون سؤالا مشروعا ولا ولو قال انسانك اللهم لو قال انسان اللهم اني اتوجه اليك بنبيك يعني في نفسي بحبي لنبيك واتباع لنبيك كان ذلك مشروعا لا ينازع فيه لأنه قدر في نفسي أيها احنا بنتكلم على ان الجاه ده له, له سبب يقتضي اجابة الدعاء عشان تسأل انت بالجاه ما فيش سبب الا ان انت تتبع النبي وتحب النبي صلى الله عليه وسلم لكن ان, ان هو له جاه عند الله ده انتفع هو به صلى الله عليه وسلم هو وجيه عند الله وله أعظم الجاه ولكن هل يقتضي ذلك أن يجاب أنت دعائك أنت إيه دخلك بالجاه ده دخلك به أن أنت بتحب الرسول يبقى أنت تسأل بإيه؟ بحب الرسول مش بجاه الرسول يبقى أنت ذات الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهه عند الله عظيم لكن ما وجه الصلة بين جاه الرسول وذات الرسول وإجابة دعائك ليس هناك بين ذات الرسول وإجابة دعائك شيء وإنما الذي بينك وبين الرسول الحب والاتباع هذا الذي يقتضي أن يجاب دعائك فإذا المشروع أن تتوسل الله بالعمل الصالح وأن تقول يا رب أسألك بحبي لنبيك واتباعي نبيك ولو قلت بنبيك تقصد حبي له وايماني به لكما ذلك مشروعا أما أن تقول بذات نبيك أو بجاه نبيك فهذا ليس له أثر في إجابة الدعاء وليس بوارد فليس بمشروع ولو قال به بعض العلماء ولو كانوا من الآئمة فإن آئمة آخرين قد نقل عنهم المنع كالإمام أبي حنيفة رحمه الله وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام نقلا عنهم من كتبهم من أنه لا يسأل الله بمخلوق فهذا يدل على المنع من ذلك عندهم ولو كان بشخص النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القول هو الراجح من جهة الدليل يبقى بنون اقصى ما في هذا الباب باب السؤال بالحق والجه اثبات الخلاف فيه ولا يمنع من الترجيح بمقتضى الادله والراجح المنع من السؤال بالحق والجه والمنقول عن احمد محمول على ما ذكرنا من انه سؤال بحب النبي واتباع النبي وامان بالنبي صلى الله عليه وسلم كما حملنا في حديث الأعمى أسألك وتوده إليك بنبيك على الدعاء فنت... فنحمل كلام الإمام أحمد على الحب والاتباع لأنه لا يصح أن يحمل على, على الدعاء لا يحمل على الدعاء لأنه رسومه ما وحمله على الذات يجعله قولا مرجوحا فإحنا الأحسن أن نحمل كلام الإمام أحمد على وجه صحيح وحتى بدلا من نحمله على قول مرجوح خالف فيه الأحاديث يبقى احنا ما بين ان احنا زي ما زي ما كده هذا قد يخرج على انفرادتين في جواز القسم لان الامام احمد منقول عنه القسم بالنبي عليه الصلاه والسلام انه انعقد وانه يقول يحلف بالنبي عليه الصلاه والسلام هتقول الامام احمد قال كده والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله ان من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وان الرسول صلى الله عليه قال من حلف بغير الله فخل تختار كلام الامام احمد ولا كلام غيره ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم كنحصر كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولو قاله الإمام أحمد ويثير ويأتنين عن الإمام أحمد بإنه لا يجوز الحلف بالنبي ولا ينعقد موافقا للايه للزمور بقيث العلماء كلهم يقولوا لا ينعقد الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز الحلف بالنبي عليه السلام وإن ده من الشرك فلذلك نهوا عنه ومنعوا منه ولم يجعلوه يمينا منعقدة وبالتالي الرواية على الإمام أحمد بجواز القسم بالنبي عليه الصلاة والسلام وانعقاده ضعيفة من جهة الدليل وهناك خلاف من جهة النقل فيها والذي فيه توسل والسؤال بالنبي عليه الصلاة والسلام في منسك المروزي هذا يحمل على الصحيح من أنه توسل بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وبحب الرسول صلى الله عليه وسلم وليس التوسل بالحق والجاه والذات مما لا أثر يقتضي ما لا أثر له يقتضي إجابة الدعاء نثبت, ب... نثبت الخلاف في التوسل بغيرات الصالحين لأن مسألة الخصوصية في هذا الباب محل اختلاف أيضا مثل التبرج بأثار الصالحين نثبت فيها الخلاف وإن كنا اثبات الخلاف ليس معناه الاختيار بالتشهي كما ذكرنا وإن معناه أن هذا القول يسوق لأي أحد أن يأخذ به وإنما معناه أن من اجتهد فأخطأ في ذلك لم يخرج عن دائرة أهل السنة وأن من قلد مجتهدا مخطئا في ذلك لم يخرج عن دائرة أهل السنة ولكن لا يمنع ذلك من الترضيح ولا يمنع يعني ولا يسوغ للناس أن ينتقوا بما شاءوا من المذاهب بناء على أن العالم الفلاني قد أفتى بذلك لكن العام عليه أن يسأل من يثق فيه من أهل العلم فان كان هذا العالم ممن يرى جواز ذلك فأفتاه وهو الأوثق عندنا نقوله هو معذور كما أن العالم معذور وإذا كان يعني لا يثق فيه لا يروز له أن يسأل ولا يأخذ بقوله في ذلك مسألة إثبات الخلاف فيها نحن لا نستطيع أن ننكر أن المسألة فيها خلاف وشيخ الإسلام يثبت ذلك وشيخ الإسلام محمد عبدالرهاب رحمه الله في مسائله يثبت ذلك ونحن نثبت الخلاف ونحن نختاره لا نختار جواز التوسل بالذواب ولكن نثبت فيه الخلاف لكن الذي يمنع منه بلا نزاع الشرك الأكبر وهو أن يدعو الأموات وكذا الذي يمنع منه الذريعة إلى الشرك الأكبر وهو سؤال الأموات الدعاء أن يسألهم أن يدعو لهم أن يدعو لا يقول الله لي يا شيخ فلان فهذا الذي يمنع منه اتفاقا وإن كان النوع الثالث وهو التوسل بالحق والجاه والذات فيه خلاف بين العلمات طبعا أقمت الدنيا وقاتتها على كلام الشيخ حسن المانلي يقول والتوسل والدعاء إذا اخترنا إلى الله إذا اخترن بالتوسل إلى الله بأحد من خلقه خلاف فرعي في كيفية الدعاء وليس من مساء العقيدة نقول هذا الكلام خطأ في إطلاق كلمة التوسل به لأنها كلمة أصبحت مشتركة التوسل بأحد من خلقه يقصد به أحيانا سؤال الأموات وأحيانا سؤال الأموات الدعاء وأحيانا النوع المختلف فيه فالكلمة أصبحت مجملة وكم من مشرك يحتاج بهذه الكلمة المجملة للشيخ حسن البنا رحمه الله ويقول الأستاذ حسن البنا يجوز يجعل التوسل خلاف فرعي لماذا جعلتم أنتم التوسل خلاف عقائدي احنا قلنا مش كل أنواع التوسل خلاف ايه عقائدي احنا بنتكلم على نوع معين لكن هم احتجوا بالكلمة المجملة اللي فيها إن التوسل إلى الله بأحد من اللي الصوفي لما يقول ماذا في سيدي فلان تقوله ازاي تدعو غير الله ولك ما بتوسل به فهذا سماه توسلا وهو توسل ايه شركي في توسل شركي في توسل بدعي متفق عليه وفي توسل بدعي مختلف فيه فلما نقول اللي فيه توسل مختلف فيه هل معنى ذلك إباحة الأنواع الأخرى أو فتح الخلاف في الأنواع الأخرى لا وإحنا بنقول برضو الخلاف الفرعي لا, لا يعني ذلك دواز الترجيح بالتشهي وإنما الخلاف الفرعي معناه أنه لا يبدع فيه المخالف بعينه إذا كان مجتهدا أو مقلدا لمجتهد في ذلك تقليدا سائغا أما من بلغت الأدلة وقامت عليه الحجة فلا يلزمه أن يرجح في ذلك ما بان له الدليل فيه كما ذكرنا لكن إثبات الخلاف المسألة لا يعني تسويق غيرها من أنواع التوصل ولا يعني جواز الترجيح بالتشهي في هذا البيت ننقل <تصفيق> بدعة عليه، وهل معنى نقول إن نقوله بدعة إن ده يلغي خلاف المسألة قلنا بدعة لأنه ليس بوارد نقول رغم أن بعض أهل العلم قال به لكن هذا واثبت عن الصحابة تركه مع ورود المقتضي وانتفاء الموانع والترك مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع في باب العبادات يدل على أن الترك سنة والفعل بدعة يعني إحنا نقر الخلاف مثلا في القنوط في الفجر نحن نقر الخلاف يعني إيه نقر الخلاف؟ يعني بنقول أنه فيه خلاف سائغ و أن فيه علماء بيقولوا بأن القنوط مستحب و علماء بيقولوا خلاف الأولى و علماء بيقولوا أن هو بدعة أعندما نقول سنة مستحب دا الشافعي الشافيكان يقولوا هو ما ي imagلا يسجد للسهه ولتركه ما شيء. هل معنى ذلك الناس تختار احنا بنقول في قول وبدعه احنا ونحن نرجح انه بدعه ماشي طب ليه رجحت انه بدعه عشان عندنا حديث صحيح ان احد الصحابه ساله ابن انك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي فهل كانوا يقنطون قال اي بني محدث ملك ابن مالك طارق بن طريق ابن مالك قال اي بنين محدث فكن ان ائم قالوا لي لاحاديث وصلتهم من طرق هي ضعيفة عند اهل الحديث لكنها عندهم خفية عليها خفية عليهم ضعفوها او حملوها على احاديث صحيحة لا تدل على المقصود لكن ده احنا عندنا نص عن صحابه يقول محدث وقول ابي حنيفة انه ايه محدث فنحن نقول بقول ابي حنيفة في هذه المسألة <تصفيق> الإمام مالك عنده ان القنود سرا سنة ماشي كده ولكن هذا الأمر بنقول أبو حنيفة هو الموافق للصواب في هذه المسألة بنقول إثبات الخلاف في المسألة لا يعني لا يعني الامتناع من القول بأن هذا القول بدعه لأن إحنا بنقول ما قول بيقول بدعه وقول بيقول سنة وقول بيقول خلاف الأول فاحنا قلنا لا ده الرجع النووي بدعه عشان الحديث اللي عندنا وان الصحابة رضي الله عنهم كانوا بيعملوا كده لا قبل الركوع ولا بعده ولا سرا ولا جهرا الامام مالك جابه من حديث ظنه صحيح ان هو عندنا حديث صحيح بس ما, ما يدلش على المعنى ده لو حديث انس انه كان يقرط حتى فرق الدنيا لكن كان يقرط يعني ايه كان يصيد القراءه لان القراءه هي افضل صلاه تقول القنوت مش ان هو بعد ما يخلص القراءة يفضل ساكت كده يدعي لوحده زي ما المالكية بيقولوا ان ده بالقطع ما وردش لو كان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لأيه؟ لو كان فيها فعله لا نقل فادي مثال ان احنا بنثبت الخلاف في بدعية امر ونرجح انه بدعه ومع ذلك نسوغ الخلاف لو انا صليت ولا واحد بيقمت في الفجر حصلي وراه ومش هقول لا ده راجل مبتدع ضال حسيب الصلاة لاني اعرف ان الخلاف في المسألة خلاف ايه سائغ واقمت وراه لمتابعة لا لان انا قنادت شئت و فلم أنه هو قنت فأنا قانت لأنه هو خلاص قنت خلاص فأنا متبع له شئته أم أبيت لأنه واقف مستني فأنا الآن في قنوت ماشي فهو يدعو فأنا أؤمن وراء مذهبه كده تدعو ما هو هو <تصفيق> أنا مش غرضي قضية القنوت أنا غرضي قضية التمثيل لمسألة فيها نوع من الخلاف في التبديع ماشي جنا في ان قال عالم بانه بدعة وقال عالم ان هو ايه سنة. قال انه هو مشروع وجائز وعلى التاني قال لا ده بدعة فده ما يمنعش الترجيح ولذلك بنقول اذن الراجح في المسألة دي رغم وجود ائمة قد قالوا بذلك ان هذا القول ايه غير صحيح فضلا ان كلام الامام اللي منقول ممكن يحمل على معنى ايه تاني فكلام الامام احمد ممكن يحمل على معنى التوسل بالحب والاتباع والامام اه وده اصح الوجوه عشان كده بنقول إن هذا الأمر المنقول عن الإمام أحمد الأحسن أن نحمله على أحسن الولوح بدل ما نحمله على معنى بدعة وبعدين نقول الإمام أحمد خالف الصواب في ذلك يعني أقصى حاجة إنه هو لو نصه أحمد قال بالنص كده يجوز التوسل بذات الرسول لو كان قال كده حتى هنقول إن هذا خلاف مرجوح ماش كده؟ هو سائر صحيح يعني إيه سائر؟ يعني لا يضلل فيه المخالف ماشي كده هنقول ده عالم اجتهد فاخطأ بنع... بنقول لا ده راجل مبتدع ضار عمرنا ما هنقول كده على اي ما دوس ماشي كده فيبقى الكلام فيه انه سائر معناه لا يخرج عن دائرة اهل السنة ولا يضلل فيه المخالف ولا يبدع بعينه وان قلنا ان الراجح انه ايه بدعم فده معنى فبنقول ده لو كان الإبامة هنقل كده ده الإبامة هنقلش كده ده نطل عن دعاء فيه توسل بالرسول صلى الله عليه وسلم سؤال بالرسول صلى الله عليه وسلم فده يمكن أن يحمل على وجه صحيح ها نعم يبقى الصح أنه نعمله على وجه صحيح لو سلمنا أنه هيحمل على وجه الخطأ هنقول أن هذا اجتهاد ومخالف لاجتهاد غيره فننظر في الأدلة فمقتضى فعل الصحابة رضي الله عنهم وتركهم مقتضى أنهم تركوا هذا النوع مع استحضاره مع أولود المقتضي وانتفاء الموانع لانهم قالوا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسمع وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فتركوه مع القدرة عليه وتذكره واحتياجهم إليه تركوه إذن الترك هو السنة والفعل هو المدع أما التوسل يقول شيخ الإسلام أما التوسل بنفس ذاته مع عدم التوسل بالإيمان به وطاعته فلا يجوز أن يكون وسيلة فالمتوسل بالمخلوق إذا لم يتوسل بالإيمان بالمتوسل به ولا بطاعته فبأي شيء يتوسل الإنسان اذا توسل إلى غيره بوسيلة فإما أن يطلب من الوسيلة الشفاعة له عند ذلك مثل أن يقال لأب الرجل أو صديقه أو من يكرم عليه اشفع لنا عنده وهذا جائش يروح لابوه يروح لاخوه يروح لصحبه يقول له اشبع لنا عنده هو في حياته واما ان يقسم عليه كما يقال بحيات ولا بك فلان بتربة ابيك فلان بحرمة شيخك فلان انا اذكر ده من ال مش من الكلام شكل اسلام جباق كانوا مفهود حط في الهامش بس اتحط في قصيده ماشي كده يقسم عليه به والاقسام على الله تعالى بالمخلوقين لا يجوز ولا يجوز الإقسام على مخلوق بمخلوق وإما أن يسأل بسبب يقتضي المطلوب كما قال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وسياتي بيان ذلك وقد تبين أن الإقسام على الله سبحانه بغيره لا يجوز، ولا يجوز أن يقسم بمخلوق أصلا لا على الله ولا على مخلوق تقسمش بمخلوق خالص لا في دعائك لله ولا في كلامك معي مع أحد يعني ما تقولش الواحد عشان بيحب ابنه ووحيات ابنك لان هذا محرم وما تقولش لربنا سبحانه وتعالى ووحيات نبيك يا رب ماشي كده لان هو ده قسم بمخلوق لا يقسم بمخلوق اصلا لا في دعاء ولا في شفاعة لمخلوق واما التوسل اليه بشفاعة المأدون لهم في الشفاعة دي فجائز فتوسل اليه بانك تروح للنبي صلى الله عليه وسلم زي ما كل الناس هتروح يوم القيامة وتقول يا رسول الله ادعو الله لنا يا رسول الله اسفع لنا إلى ربك فالأمر مشروع لأنه مؤدون له في وكان في حياته صلى الله عليه وسلم ينفع تروح تقول له ايه ادعو الله لي والأعمى كان قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو له كما طلب الصحابة منه للتسقاء وقوله اتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمة أي بدعوته وشفاعته ليه ولهذا ولهذا تمام الحديث اللهم شفاه فيه فالذي في الحديث متفق على جوازه وهو أن يتوسل إلى الله بدعائه وشفاعته وليس هو مما نحن فيه اللي نحن فيه لمسألة التوسل بالذات والجاه وقد قال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إذن اتقوا الأرحامة على قراءة الجمهور بالنصب إنما يسألون بالله وحده والأرحام اتقوا الأرحام أن تقطعوها يعني؟ ماش كذا؟ أقول لك اتق الرحم يعني اتق الرحم خاف قطع الرحم خاف الرحم أن تقطعها زي حرمت عليكم أمها يعني إيه؟ نكاح أمها ولا أكل أمها ولا مثلا شراء أمها معلوم ان حرمت عليكم أماتكم يعني ما تكم فاتقوا الأرحام يعني اتقي قطع الرحم اتقي أن تقطع الرحم اتقي الرحم أن تقطعها يبقى اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام على قراءة الجمهور بالنصب يبقى ليس هناك إلا تساؤل بالله يبقى مش معطوفة على الهه معطوفة على لفظ الجلالة إنما يسألون الله بالله وحده لا بالرحم وتساؤلهم بالله تعالى يتضمن اقسام بعضهم على بعض بالله وتعاهدهم بالله يقول بالله عليك لا تفعل يقول واما على قراءة الخفض والارحان باخلاف قرائتنا وقراءة الجمهور يقول واتقوا ما قراءة مشهورة واتقوا الله الذي تساءلون به والارحان إن الله كان عليكم القباب تتساءل بالرحم يتسأله بالله وبالرحم يقول قد قال طائفة من السلف هو قولهم أسألك بالله وبالرحم هذا إخبار عن سؤالهم وقد يقال إنه ليس بدليل على جوازه هم كانوا يعملوا كده لأن لا خطاب المؤمنين ولا خطاب الناس يا أيها الناس فكان فإن تبدأ يعملوا كده فما يدلش على الجواز فإن كان دليلا على الجواز فمعنى قوله أسألك بالرحم ليس إقساما بالرحم القسم هنا لا يسوه ولكن بسبب الرحم يبقى أسألك بالله ده ينفع قسم أسألك بالرحم ما ينفعش قسم مشروع لأن ربنا حرم القسم بالإيه بالمخلوقين ولكن يكون بمعنى بسبب الرحم يعني قول تقول رحيت واحد تقول له بالجميل اللي ما عملته لك زمان يعني إيه بالجميل بتقسم بالجميل بالإحسان اللي ما عملته لك يعني بسبب الإحسان اعمل بقى إيه؟ نوقف فتقول فتقوله بالرحم التي بيني وبينك يعني بسبب الرحم التي بين مش أن أنا بقسم عليك بالرحم فهذا ليس قسما ولكن سؤال ب بسبب ليس قسما فمعنى قوله أسألك بالرحم ليس قسما بالرحم والقسمها هنا لا يسوق ولكن بسبب الرحم أي لأن الرحم توجب لأصحابها بعضهم على بعض حقوقه كسؤال الثلاثة لله تعالى بأعمالهم الصالحة إن أوجب له حقا إن كان أخلص لله فالله قد وعد بإجابة الدعاء حق حقه الله ونفسه وكسؤالنا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته السبب اللي اقتضى إجابة الدعاء ومن هذا الباب ما روى عن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب أن ابن أخيه عبد الله بن جعفر كان إذا سأله بحق جعفر أعطاه قلوا اسألك بحق جعفر حق جعفر له ابن عم علي ليس هذا من باب الاقسام فان الاقسام بغير جعفر اعظم كان يسألوا بحق محمد صلى الله عليه وسلم بل من باب حق الرحم لان هو ابن عم وبشرة هو ابوه جعفر ايه اخصد اخصد ان هو ابن عبد الله يعتبر ابن عم ابن اخي ابن أخي عليه فبيقول له بجعفر بحق جعفر أنه هو أخو عليه رجل عنه وهو ابنه هو بيسأله بحق أبي يقول بل من باب حق الرحم لأن حق الله إنما وجب بسبب جعفر وجعفر حقه على عليه من هذا الباب الحديث الذي رواه ابن ماجه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الخارج إلى الصلاة اللهم أني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشايا هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة ولكن خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت هذا الحديث في إسنديه عطية العوفي وفيه ضعف فإنك لا فإن كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو من هذا الباب اللي هو السؤال بسبب أنه يقسم على الله بحق مخلوق ولكن المقصود أسألك بسبب حق السائلين عليك وهذا حق أحقه الله على نفسه وهو سؤال بصفة من صفات الله وفعل من أفعال الله عز وجل فهذا من هذا الباب الله هو الذي أحق على نفسه أن يجيب السائلين وأحق على نفسه أن من خرج اتقاء صخة وابتغاء مرضاته أن ينجيه من الناس فهذا حق أحقه الله ونفسه. فهذا لو صح الحديث وهو حديث ضعيف يقول فه من هذا باب لوجهين أحدهما لأن فيه السؤال بالله تعالى بحق السائلين سؤال الله تعالى فيه سؤال سؤال الله تعالى فيه سؤال الله تعالى بحق السائلين وبحق الماشين في طاعته وحق السائلين أن يجيبهم وحق الماشين أن يثبهم وهذا حق أوجبه الله تعالى وليس للمخلوق أن يوجب على الخالق تعالى شيئا ومنه من هذا الباب أنه حق حقه الله عن نفسه قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة وقال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقال تعالى وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بأهديه الله وفي الصحيح في حديث معاذ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم حق العباد على الله من الذي أحقه الله كل ده كله إن هو ليس المخلوق هو الذي أوجبه ولكن الله أحقه على نفسه وفي الصحيح أن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أن قال يا عبادي إني حرمت الظلم على, نفسه على نفسي إني حرمت ظلم على نفسي, على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا إن حرمت ظلم على نفسي وان الذي حرم الظلم على الله الله عز وجل فإذا كان حق السائرين والعابدين له هو الإجابة والإثابة بذلك فذاك سؤال لله بأفعاله كالاستعادة بنحو ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك من لا أحصي سماء عليك أنت كما أسمعت عنه فالاستعادة بمعافاته التي هي فعله كالسؤال بإثابته التي هي فعله إذا سؤال لله عز وجل لو صح الحديث سؤال لله عز وجل بأسمائه وصفاته الفعلية الوجه الثاني أن الدعاء له سبحانه وتعالى والعمل له سبب لحصول مقصود عبد لما تدعو ولما تعمل له إخلاصا سبب لحصول مقصود العبد فهو كالتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين من أمته إن دي فيه سبب أن انت خرجت ودعيت أسألك بحق السائلين عليك تقول يا رب أنا دعوتك وأنا سائل وأنت قد وعدت بالإجابة وأنا خرجت في طاعتك وأنت وعدت بإثابة من خرجتك تسأل الله بإيه بعمل صالح وبأن الله أوجب على نفسه إجابة الداعي وإثابة الخارج بسبيله فأنت تتوسل إلى الله بحقين عملك الصالح وحق وفعل الله عز وجل فأنت سألت بتوسلت بتو... بسبب يقتضي حصول المقصود وقد تقدم أن الدعاء بالنبي صلى الله عليه وسلم والصالح إما أن يكون قد قل... إقساماً به أو سببا به فإن كان قوله بحق السائلين عليك إقساماً فلا يقسم على الله إلا به وإن كان يمكن بأن يقال بأفعال الله فيدوز أن يقسم بأسماء الله وصفاته وأفعاله يقول وإن كان سببا فهو سبب بما جعله هو سببا وهو دعاؤه وعبادته فهذا كله يشبه بعضه بعضا وليس في شيء من ذلك دعاء له بمخلوق من غير دعاء منه ولا عمل صالح منا من, من, من غير انت بتسألش بالمخلوق من غير ما يكون المخلوق دادعالك او ان في عمل صالح منك متعلق بالمخلوق زي بتقول اسألك بنبيك يعني بحبي وايماني بنبيك عمل صالح منك وإذا قال السائل اسألك بحق الملائكة او بحق الانبياء وحق الصالحين ولا يقول لغيره اقسمت عليك بحق هؤلاء فاذا لم يجز له ان يحلف به ولا يقسم على مخلوق به بحق هؤلاء يعني فكيف يقسم على الخالق به لذلك ما ينفعش تقول لي عبد ده حق عليه فكيف يقسم على الخالق به وإن كان لا يقسم به وإنما يتسبب فليس في مجرد ذوات هؤلاء سبب يوجب تحصيل مقصود ولكن لا بد من سبب منه كالإيمان بالملائكة والأنبياء يبقى يقول لو قال أسألك بايماني بملائكتك وأنبيائك ورسلك لكان إيه عملا صالح سببا او منهم كالدعاء يعني لو النبي دعا لك او استغفر لك ولكن كثيرا من الناس تعودوا ذلك تعودوا الاسألك بحق الملائكة كما تعودوا الحلف بهم حتى يقول احدهم حقك على الله وحق هذه الشيبة على الله اذا قال القائل اسألك بحق فلان او بجاه اي اسألك به او محبتي له هذا من اعظم الوسائل لو كان اصد كده قيل من قصد هذا المعنى فهو معنى صحيح لكن ليس هذا مقصود عامة هؤلاء لما يقولوا بحق فلان وجاه النبي انت أصدك تعظيمك انت وإيمانك بجاه النبي لا مش أصدك فمن قال أسألك بإيماني بك وبرسولك ونحو ذلك أو بإيماني برسولك ومحبتي له ونحو ذلك فقد أحسن أحسن في ذلك كما قال تعالى في دعاء المؤمنين ربنا إنما سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن أمنوا بربكم فأمننا ربنا فاغفر لنا ذنبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار elesو الله بأنهم إيه آمنوا بالرسول وقال تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمننا فاغفر لنا ذنبنا وق عذابنا. وقال تعالى إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الر وقال تعالى ربنا آمننا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشعды أو لذا كل التوصل مشروح القرآن كله يعلمنا أديات القرآن كلها تعلمنا التوسل المشروع لأن نتوسل بالإيمان بالأنبياء واتباع الأنبياء وطاعة الأنبياء والرسل والرسول صلى الله عليه وسلم خصوصا وكان ابن مسعود يقول اللهم أمرتني فأطعت ودعوتني فأجبت وهذا صحر فأفر لي ومن هذا الباب حديث الثلاثة الذين أصبهم نطر فأبوا إلى الغار وانطبقت عليهم الصخرة ثم دعوا الله بأعمالهم الصالحة ففرج عنهم وهما ثبتت الصحيحين وروا أبو وكر النبي الدنيا أنس قال دخلنا على رجل من الأنصار وهو مريض ثقيل فلم نبرح حتى قبض فبسطنا عليه ثوبه مات هم عديد وله أم عجوز كبيرة عند رأسه فالتفت إليها بعضنا وقال يا هذه احتسبي مصيبتك عند الله قالت وما ذلك مات ابني, مات ابني؟ قلنا نعم قالت أحق ما تقولون قلنا نعم فمدت يديها إلى الله فقالت اللهم إنك تعلم أني أسلمت وهاجرت إلى رسولك صلى الله عليه وسلم رجاء أن تعقبني عند كل شدة فرجاء فلا تحمل علي هذه المصيبة اليوم قال فكشفت الثوب عن وجهه فما برحنا حتى طائمنا معه أحياه الله وجل الحديث فيه بعض الحديث فيه صالح ابن بشير الزاهد أبو بشر المري قال البخاري منك والحديث وروى في كتاب وروى في كتاب الحلية لأبي نعيم عن ذاود قال بحق آبائي عليك إبراهيم وإسحاق ويعقوب فأوحى الله تعالى إليه يا ذاود أي حق لآبائك عليه هذا وإن لم يكن من أجلة الشرعية فالإسرائيليات يعتضد بها ولا يعتمد عليها وقد مضت السنة أن الحي يطلب منه الدعاء هذا الذي يرجعه الشيخ الإسلام هنا من وسائة الكلامة على التفصيل يعني. أن الشيخ الإسلام يقول الحي يطلب منه الدعاء إذا كان ينوي أن ينفعه بذلك الطلب نقرأ كلامه بعدين نوضح المقصود قد مضت في السنة أن الحي يطلب منه الدعاء كما يطلب منه سائر ما يقدر عليه وأما المخلوق الغائب والميت فلا يطلب منه شيء يحقق هذا الأمر أن التوسل به والتوجه به لفظ فيه إجماد واشتراك بحسب الإصطلاح فمعناه في لغة الصحابة أسألك بفلان أتوسل إليك بفلان أتوجه إليك بفلان عند الصحابة أن يطلب منه الدعاء والشفاعة فيكونون متوسلين متوجهين بدعائه وشفاعته ودعاؤه وشفاعته صلى الله عليه وسلم من أعظم الوسائل عند الله عز وجل وأما في لغة كثير من الناس فمعناه أن يسأل الله تعالى ويقسم عليه بذات فلان بذاته والله تعالى لا يقسم عليه بشيء من مخلوقاته بل لا يقسم بها بحال لا, لا على الله ولا على غيره فلا يقال أقسمت عليك يا رب من ولا بكعبتك ولا بإبادك الصالحين كما لا يروز أن يقسم الرجل بهذه الأشياء بل إنما يقسم بالله تعالى بأسمائه وصفاته ولهذا كانت السنة أن يسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته فيقول أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم وأسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وكذلك قوله الله نسألك بمعاقد العز من عرشك وبمنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدك الأعلى جدك من وبكلماتك التمام والحديث ضعيف رواه ابن الجوزية في كتاب الموضوعات قال ابن الجوزية هذا حديث موضوع بلا شك اسناد اسناده مخبط كما ترى فيه عمرو بن هارون قال ابن عين كذاب مع أن هذا الدعاء الثالث في جواز الدعاء به هو الأخير ذا بعقد العز من عرشك قولان للعلماء قال الشيخ أبو الحسن القدوري في كتابه المسلم بشرح الكرخي قال بيشو بن الوليد سمعت أبا يوسف قال قال أبو حنيفة لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به وأكره أن يقول بمعاقد العز من عرشك أو بحق خلقك وهو قول أبي يوسف قال أبو يوسف ما العز من عرشه هو الله فلا أكره ذلك وأكره أن يقول بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت والمشعر الحرام قال القدري المسألة بخلقه لا تجوز لأنه حق لأنه لا حق لأنه لا حق للمخلوق على الخالق فلا يجوز يعني وثاقا وثاق من أبي حنيفة وابي يوسف وهذا من أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما يقتضي المنع أن يسأل الله بغيره النقل لنقل شيخ الإسلام عن الحنفية في عدم جواز السؤال بمخلوق أقول قول هذا